الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين وصم الله رسولنا مبارك على سبيل خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه ومشار على سبيله من أجلنا المتين أما ذات فتعد أن بينا المثلث رحمه الله أن الزوجة يجب على زوجها أن ينفق عليها بالمعروف وبينا الأجنة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المسألة وبينا ما هو الحد المعتبر في النفقة شرع بعد ذلك في بيان حكم المرأة المطلقة وهي إلا تكون مطلقة من طلاقا رجعيا وإلا تكون مطلقة طلاقا دائما وقد تقدم معنا بيان الحرق بين الطلاق الرجعي وهو الذي ينبك الزوج فيه ارتجاع زوجته نادامة العدة وطلاق غير الرجعي سواء كان داخلا بينونة كبرى كما نطلقها ثلاثا أو كانت البينون بينونة, بينونة صغرى كان يكون طلقها قبل الدخول أو يكون طلقها الطلقة التي يفكر بكونها آخر في حكم وهو طلاق الفرش بعد هذا يرد السؤال بعد أن دليل حكم نفق على الزوج يرد السؤال في حكم النفق على المطلقات إذا كانت المرأة مطلقة طلاقا رزعيا فالمرأة إذا طلقت طلاقا رزعيا فهي في حكم الجوجة حتى تخرج من حجتها مقبليا ما مذهب الظلماء رحمه الله في ذلك وأن الصحيح أن الرجلية تأخذ حقنا الزوجة من وجوه ودفرنا الأدلة على هذا ومن ذلك أنها تستحق النفقة فبينا المصمف رحمه الله أن المرعة المطلقة طلاقا الرجلية يجب على زوجها ان ينفق عليها حتى تخرج من عدةها و مثال ذلك لو طلقت المطلقه نقول بانها في زوجها يجب عليه ينفق عليها في طعامها وكسوتها حتى تخرج من عدتها فقال رحمه الله ونفقه المطلقه ونفقه المطلقه الراحيه وفي سكنها وسكنها في الزوجه وقد تقدم بيان نفقه الزوجه وسكنها الادله الدالله على ذلك من كتاب الله في ان النبي صلى الله عليه وسلم خذ زوجته ولبى سيدنا رحمه الله أرجعية قالوا ارجعيه فخذ قال تعالى والرجوله منها احق برد جنثي ذلك يعني في عدتهن اعراض واخلاق فجعلت حق الزوجه لا ننسى حق الزوجه لو وجد ان يعقد عليها عقد جديد اذا اراد ارجاعه يعني ولا قسم لها ولا قسم لها. لو كانت عنده زوجتان طلق عشداهما طلقة واحدة وكان طلقة بعد الزكور وهي طلقة رزعية فقلنا انك المطلقة الرزعية لها الحق النفقة ولا يحق السكنة للمعروف والكسر يريد السؤال هل يبسم لها بمعنى انه يبقى حقها في القسم وهو في النبيل. يبيث عندها ليلة واحدة الأخرى ليلة كما كان فقال رحمه ولا قصناها أي أنه يبيث عند زوجته الأخرى فإذا كان هناك ثلاث زوجات فطلق شباهن قسم على ليلتين ولم يحتسب المطلقة الرجئية ليلتين لأنه لحق لا لها التراش والبائن لفت أو طلاط لها ذلك إن كانت آمينة أي والمطلقة طلاقا دائما لها ذلك إله نفقتها وكسرتها لكن بشرط أن تكون حاملا فإذا إذا طلق امرأته طلاقا دائما في الطلقة الثالثة والأخيرة فحينئذ المنظر في هذه المطلقة على الأفردي إن أن تكون حاملا فلها النفق حتى تضع حملها وإما أن تكون حائلاً أي ليست بذات فلا نفقت لها وهذا بإجناع العلماء رحمهم الله إن كانت حاملاً فلها النفقة إن كنا أولاك حامل فأذقوا حتى يضعن حملهم فأمر الله جل وعلا بالإنساء على المطلقات الحوامل حتى يضعن حملهم وهذه النفقة يعطيها إياها يوما يوما بخلاف مقالة من الفقهاء ينتظر تضع حتى تضع الحم حتى نتأكد أنه حمي الحقيقي والصحيح أنه ينفق عليها ما دام قد استدام فيها حمي فقال للعقبة أنها حامي ينفق عليها حتى تضع الحم والنفقة للجليل لا لها وسنبير مجهدان لكم أنا. ودليلنا على أن النفق تكون يوم بيوم قوله تعالى وإن لا أولا في حمل حتى يضع نحمدهم فجعل الإنفاق إلى حين الورق وهذا يدع لما مستصحف منذ تدير حمل المرأة حتى تضع ذلك الحمل وبناء عليه فإنه لا ينتظر إلى وضعها فإن منوصف عليها قبل وضعها هذا إذا كانت حاملة ينفق عليكم بالإجلاع من وصف القرآن على ذلك ولها حقها بالمعروف يعني والنفقة للحمل لا لها من أجلهم والنفقة للحمل لا لها من أجلهم سائدة هذا أن النفقة إذا كانت للزوجة ووجد فيها مال من موالي النفقة قطعت النفق عنها ولو كان خنني وان كانت النفق من اجل الجنين ترتبت على وجوده وزادت بجوانبها بحد 100 او 100 وايضا خاتمه الخلاف بعض العلماء قال لها لا للجنين وبعضهم يقول ان النفق للجنين لا لها وهول اللي اختارهم صلى الله عليه وسلم واحدى القولين في مدى بالحنادر رسول الله والصحيح مثل ما ذكر انها من ما لها لان الله قيد الانفاق بوجود الحم وحكم بجواله بجوال الحم حتى يضع الحم لهم ودعنا وضع الحم ما الفائدة انفائدة اننا لو قلنا النفق من اجلها هي انها حامل فلو فرضنا أنها نشد إذا كانت حاملة نشد فإنها إذا كانت زوجة في عصمتي ونشدت وهي حامل ضقي حقها في النفقة ولكنت نشدها إذا كان نبدا أما إذا كانت النفقة لها مثلا إذا كانت زوجة في العصمة وقلنا إن حوامل النفقة من أجل يعني إنها فإن نشدت فالناشي باليسقود حقها في النفقة فالنفقتها كذلك لو سافرت وهي حامل بدون إبن الزوج أو بإبن على التفقيل الذي سيأتيه في سقوط النفقة لما سافرت سقط حقها من إن سافرت سفراً موجود في سقوط حق الزوجة هنا وخرجت بدون إبن أخرجت بحاجثها بإبن سقط حقها في النفقة لها لكن لو كانت حاملاً وقلنا النفق من عجل الجنين وجد الإنفاق عليها ولو كان الإنفاق ويمطلنا أن النفق من أجلها فقط حقها في النفق لأن وجد فيها نانع يمر من وجوب النفق عليها وهذا بالنسبة لأما وغيرها ولو كان من شخص وطئ امرأة حقد على امرأة يظنها, يظنها يرأى وعندوش بين بينها وبينها نانع وتدين أنها أفتر من الرضا أو أنتر من الرضا، أو خلط من الرضا، لكنها حملت المواطن فهو ما أنها ولكن بعد أن تجد وجودها، ودخل بها وحملت تدين أنها أنه هناك ثمانع يوجد اقتصاد النساء في عدن النساء ساسي فإن النفق من أجلها هي بطل حقها بطلان النساء ومن قلنا النفق للحامل من, من أجل جميلها وجد عليها لينفق عليها كثيراً هذه من فوائد والسلاة بين العلماء هل النفق من أجل الجميل أو من أجل المرأة والصحيح أن النفق من أجل الجميل ومن أجل الجميل بناء على هذا العكس لو أن المرأة ظن أنها حامل سمع في قديم لم تكن هناك وسائل سبيل الحمد بدقة فترة نظمة قد كن بها انتساح وظلنا انها حامل ثم بعد مبيه ونبدأ وعندق عليه انفق عليه وتبين انها يقف في حامل وجد عليها رد النفق وجد عليها رد النفق لانها شرعت بسبب وتبطل بجوار الشرق. ما شرعت بسبب يبطل بجواره نعم ومن شرعت ولا ضلما او نشدت او تطوعت بلا اذنه نصوم او حج أو أسرمت بنذل حج أو صوم أو صامت عن كثارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته أو سافرت بحاجهها ولو بإذنه فقطت قال رحمه الله ومن ثبثت ولو ظلم شرع المصنف رحمه الله بعد أن بيّن نفقة الزوجة سوى أن كانت في الإصمة أو كانت مطلقة سوى أن كانت شرعة المشبطات النفقة متى تسقط او يسقط حق المرأة النفقة عليها اذا كانت في جوجة شدثة اذا كانت في جوجة مخبوصة عن جوجها شدثت فمن الصدح ان يعطاها انها في او مخبوصة في دار بعدا الولماء يقول المخبوصة إذا منعت عن زوجها شقها في النفطة مطلقا سواء كان محبوصة بضن أو كانت محبوصة بحق سبشت بحق مثل ما ذا وقع منها آمد وعزبرت من القاضي فأمر بسجنها فلما أمر بسجنها بحق يعني بحق تعزيل من القاضي وحق شارك وجوء سجنة مثلا شهرة في هذه الحالة لا يستطيع الزوج الوصول إليها ولا تقوم بحقه لأنها محبوشة عنه ومنوع منها فهل يسقط حقها من غلما قلنا وجهه من يقول وجهه لأنه غلما من يقول كل مرأة منعب عن زوجها وحبثت ولو ظلما فقط حقها منها ف... ومنهم من يقول إن كان الحد ظلماً لن يسقط حقها سبب خارج عن مرادتين مثل مثلاً والدها أخذها ومنعها من زوجها وخبثها من فردها إلى بيث التوجيه فالحزن كتبه منحك ظلماً وهي ترغب زوجها وترغب زوجها أو أصل حزاك بينهما فمنعها جوز أبوها وعظلها وليها وحال بينها أو أهوها أو قريبها فحالة دينها ودون بيت الزوجية لكنها هي تريد بيت الزوجية ففي هذه الحالة محبوثة الظلم وفي الحالة الأولى محبوثة بحق فسواء شبثت بظلم أو بحق يقول وذا فقط حقها فمع حق وهذا هو الذي جرسه ولذلك أصاب رحمه الله قول ولو ظلم ومن شبثت ولو ظلم وقلنا إذا قال المصنف ولو فهو إشارة إلى خلاف المذهب يعني هناك قول يقول إذا ثبثت الزوجة عن زوجها لم لن يسقط حقا في نهضة. قالوا لأنها مستعدة في القيام للحقوق وحيل بينها وبينها هذا حق لعذر كما لو كانت حائبا فلن يسقط أزوجها من جانعا هذا عذر وكما لو مريضا فمن تستطيع أن تقوم بحقوق بي بي بيت الزوجية هذا عذر قالوا فذلك لو منعت ظنًا فالعذر بالظل فالعذر القاهر وقال لا يسقط حقا في هذه الحالة وفي الحقيقة هذا القول ال... ال... ال... ال... ال... له قوة يعني الذي يقول أنها يقدش الظنًا وعندها الرغبة وعندها الشرس على أنساء الزوجة له قوة لكن المصنف رحمه الله اختار القول ال... الذي يقول إنها إذا منعت من زوجه وهو أيضا قوي لمجه آخر لأن الزوج له حق لغض النظر عن كونه الذين يقوموا بحقه معذوراً أو غير معذوراً أن نحق لقاء القيام بالفقوق الزوجية قال تعالى فمسكأتم به منهم نبعاتهم من حدورهم. فجعل الحق قابل الحق ولهم مثل الذي عليهن بالمعروف فإذا لم تقموا بحقه لمن قلوا كونه معذوراً أو غير معذوراً قال هذا ليس لنا بالعلاقة لأنهم باب الأستاذ يعني أن الشريعة تنظر إلى وجود القيام بالحق يسر حقها في النفقة ما قامت بحق زوجها معدورة أو غير معدورة يجب عليه إذا كانت معدوها أو غير معدورة يسر الحق أنا دم أنها بحقه فقط حقها في النفقة فبينا رحمه الله أنها إذا شبست سواء كانت بجم مخلوصة مظلومة او مخلوصة بحق فإنه وصف حقها في النفقة او نشد أو نشد الناشط في لغة العرب المتفع من الأرض والنشوف تقدم معنا وبالإنها أن المرأة تتعالى على زوجها ومن حكمة الله زوجا أنه فضل الرجل عن المرأة وهو الحكيم الأليم وجعل المرأة تدعى من الرسول بنصف كتاره وصنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي الصندق الصالح يرضى من يرضى ويسخط من يسخط فهذا دين الله يشغل لا يفعل الغذاء والتسجيل كرم الله آذر وخلق الزوجة منه ولن يجعلها خلقاً مستقلة يعني خلقها من ذلك وقال غيراً أن خلق المرأة من أجل الرجل وجعل منها دوجها ليسكن إليها فالأصل في التحليل للرجل وأنه هو, هو الذي يقول على المرأة والمرأة تتبع الله. ولذلك قضية أن المرأة يجعل الرجل شوائم وشوائم في الوجه الضاطلة لأن الله يقول ليس بكرة في الانتان وبيل وتعالى أن هناك فرطاً في الخلق والفدرة أو من منشأ في الشيئة وهو في استشار مغير المبين وجعل شهادة الرجل ضع شهادة المرأة. وجعل الحقوق للرجال من يجعلهم النساء لأن هذا حكم الله عز كما لو خلق الإنسان على خلقة تامة وخلق غيرها على خلقة ناقصة ما يكفي أن يعتلوا على حكم الله الضل التي فطر الناس عليه وما من يخرج عن هذه الفطرة إلا تلكد عيشه وتنفرص الحياة ولذلك جعل الله المرأة تحت الرجل نجعلها ناشدة ونجعلها نخاوية للرجل تساويه من كل وجه فنصوص الكتاب السنة الراضحة بهذا جديد ولا يخلق الحق الباطل ولا يلبط الحق الباطل لمن الرجع إلى نشيك التكاغ يجد هذا واضحا ومن هذه أحسنه الصالح رحمه الله واضحا من الصحابة ومن ذلك ولذلك جعل الأمور العامة والولايات العامة للرجال لأنهم في خلقتهم وفطرة الله عز وجل تفطر من أخبر على ذلك وتحميل المرأة ما لا تطير وتصويرها ما لا تتحمل قروجاً عن الخطر ولذلك الذي ناضي بحقق المرأة ينرد أن نرجع للإسلام الذي أعطى كل ذي حقاً حقاً وأن نرجع إلى حكم الخالق الذي هو أعلم بخلقه وأحكم في صمحه في سكانه وتعالى ولكن للأهوار ولا للنظر بل كنا المرأة المنشفة العاقم إذا قرأ شرع الله عزيز في كتابه واسمته وجدت أنها لم تستطيع أن تديد خردلة عما أعطاها ربها ولن يستطيع أحد أن يعدلها وينشفها إذا أقضتها مشقال خردلة عما أعطاها ربها فالله جل وعلا جعل المرأة حتى الرجل وجعلا جسم أنه وتطيع فجعل القبانة للرجل أذن جال الله منه لفطرة الله عزيزا إذا أصلحت المرأة تساوي خربت عن الفطر وإذا أصلحت ترجل على الرجل إذا تعلو تنشي وتتعالى على الرجل خربت عن الفطر فأصلت الله عزيزا وزيزا واعتبت بذل وأي مجتمع تنظر فيها المرأة وراء الرجل تقيم وتشد من أجل وتسمع لأمن وتطيع تجد في أمن وأمان وسعادة ورخاء الأمة قابت العالم من المشيء إلى المشيء وكان النساء تبع إلى الجنة ذلك أبداً ما جاء النساء لطالبه بشيء أكثر مما أعطاه من الله جندها واستقامة أمور الأمة واستقامة حالها واستقامة أمرها هذه فترة الله عزيزة لا يحتاج أحد من نغية شرح الله عزيزة ولذلك أمور الإسلام واضحة لا يحتاج أحد إلى دخل ولا يحتاج أحد إلى أن يندس الحق بالباطل ولذلك تجد من يغير هذا الشكل يتلقف النور الضائع من هنا وموطئ في يسطقر المنهد اقول ويخرج النصوص الراقيه الكبير المشره البيه عائشه رضي الله عنها لما جاءت الى علي في وقعه الجمل فقال لها من الذي اخذ هذه الايام وخصت الى ربها وقرن في ولا قبر من مع انها جاءت لتستخبره هو بينا رضي الله عنهم جميعا احتج عليها بشكلها وهي مني رضي الله عنه كل المؤمنين اختطيها الآن ويقول لهم رسولا في مرحب الفقيق أجلتكنا تنبحها في لاب الحوق وقد خرجت رضي الله عنه فإننا جاء في القبيعة مضحق الكلام فهذا ليس فرش بسي في واجل سألت عمق إلى هذا رابي الحوق عثبا رسول الله هذا كل من الدني على أن المرعة لن يمكن أبدا انكشاب الوجر من كل وجه والنصوص هذا وارحا فالنشوذ تخرج المرة عن هذه الفقر وانتريد أن تكون هذا الرجل شراء مع شراء يغمر فهي تعمل وينهى ويأتنس يأتي الولد مثلاً لأمره ووالده بشيء فتأتي هي وتأمره بخلافه هذا النشوذ يتشق الأولاد نشوه وتغمر نشوذ إلا إذا كان الذي تعمر من الطاعة من الله الجل والجوت يعمر نعصر هذا عمر آخر سنتكلم على الأمور التي على الأسول حتى ولو أمر الرجل والزوج لو أمر بشيء يغلب على ظن أن فيها المصرح على المرأة التي تستجل تنظر أن أعجراضها عليها وربما يحبط نفسها أكثر من المصرح التي تريدها من ذلك الأكثر ولذلك تجد بعض النساء العاقلات الحكيمات الفاضلات تجدها تسلم زوجها بكثير الأمور لأن بعضها تجد يكون مرزوحا ولكن يجعل الله من البركة في هذا الذي اختاره من جوجها كل ذلك بطق الله شكرا لأنه فقط اللعب دونك وكل من أمور تراها يعني لما تكون مفرولة كلنا شاهدنا هذا وكلنا عشنا مع كبار الشم ورأينا أمور قد يكون في ظاهرة الأصل لكنها سامت في عواصلها من في أحسن ما أنتقل ولذلك من شب السلام عن هذه السبرة وعلمت كيف تتمرد على الوالد وكيف تتمرد على الجوش وكيف أن على مجتمعها كان الوالد يعمرها بالزواج من الرجل الكبير ربما هي لا طبع ولكن لا تسلم أبيها وتبحي الموت ويخرج الله من صلبه من الضرية الصالحة ويضع على الله في سعادة لذلك الرجل في إكرامها وإحسانها ما لن يخصر لها على ذلك بوضع أنها ربما ترتقل أبيها وتتزوج الشرس الذي يدمن الحياة ومن الرجل العيشها ولا يفتحونها هذا كله أو مضت عليه فترة ومضت عليه الظلم نحن إما واضحا رصوصها رمحا لا تحتاج إلى أحد يدخل عليها شيئا من اتدخل في الدنيا فإذا استرجلت المرأة وعشته تنشف في القوم وتنشف في الفعل تنشف في القوم فذلك إذا عرضت الوكيد ورفعت قومتها عليها وصرخت في وجه تنشف بالفعل نجل أن يعمر هذا تغيير ظاهرا او في بغنى او تغير حركات وليده في ان عدم تحدثها واعراضها عن كل هذا من النشوز ذكرنا امثله كنا قلنا على النشوز واحد فإذا فاذا رفضت المراه قام مثلا دعاها الى الفراش فامتنعت او امضى على الاواني واخرجت من البيت بدون سبب يمندي أنه من يجب تخرج من ذلك لا يجب إلا زوجها قال صلى الله عليه وسلم الصحيح الصحيحين إذا استعدلت إمرأة أحدكم المسجد الله أكبر حتى الصلاة لا تخرج إلا إلا زوجها إذا استعدلت إمرأة أحدكم المسجد فليأذى اللحظة وجعل فورجها مختبطا بإذن زوج ما هو من أمور الدين فما بالك من أمور الدين فإذا نسجت وأصح تخرج ببين إلا فحينيذي نسأحق حقها إلا فقر لأن له عليه حق له عليها حق السمع والطاعة بالمعروف كما قال فعلا بجار القوامون عن النساء أجنع الظلماء رحمه الله على أن المرأة إذا نشدت سقط حقها في النفقة إلا خلافاً شازاً فقال له المفقة وهو الحكم ولكن الحقيق ما ذهب إليه كما يرسلت وصلت رحمه الله إلا أن المشوز يوجد سقط حق الله نعم أو تطوّعت بلا إذنه لصوم أو حذر أو تطوّعت بلا إذنه لصوم أو حذر نافذ وخم النفقة كل يوم في يوم فيطعمها عليها فلو أنها خرجت في ذلك اليوم بجوم الإذن حقا لا يغطيها نفقة طعامها إنها نطعامها كذلك أيضا لو أنها تطوّعت في ذلك اليوم الصوم ما فرض إنها نافذ فإن كان نافلة فقدرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يجز المرأة المؤمن بالله والله الآخر أن تصوم تطوعا وجودها شاهد بالله وهذا إذن نؤكد حق البيض ما تصوم تطوعا لأن حق الجوز أعظم أجرا لها نفيا بها نافلة وما تقرب عبدا ولا تقرب الآن الله عز وجل شيء أحدى إليه مما اخترت وفرائض مقدمة على الموافق فلا يجيز لها قصوم نافلة وزوجها خاضر شاهد إلا إذا أذنها كذبوا الصحيحين فإذا صامت بدون إذنه نافلة أو خرجت بحمرة أو خرجت نافلة بطوعها بدون إذنه فقط حقها في النفق لكن لو أذن لها قال جمع جلء من العلماء أن الله لمسكت حقها كنا فقط لو ادلنا هذا الصوت السبب في هذا هذا صامت ناقله ما يسطع من جانبه هل هو يصل الى حقه في الشراكه هذا طريق على الزوج ومن هنا يسطع حقها في النفق وهكذا لو سافرت للسجده وسافرت للعمره مع اخيها او قريبه لكن لو كان الحج واجبا او كانت العمرة واجبة وعرادة تؤذي الله عن وجودها لم يشق حقها في قول طالهم عنها وقال بعض العلماء خروجها للواجد شق لها لكنه يشجد وحق الزوجه بذلك الأشياء في مصر لكن لأن إما قال له عذر الشرعي في حيضها ومفاجرها نعم أو أشرمت بناب لفجن أو صوم أو أشرمت بناب لفجن أو صومي أو أشرمت بناب او صامت او كثاره مم. او قضاء رمضان مع سعة وقتهم مع سعة البحث يعني يشترك من هذا الأشياء ان يكون اللقص واحد لأن قضاء قضاء ممكن ان تؤخر الى شعبات فلو صامت القضاء قبل وقته المذيّرت في نيل كان في حكم المتنثلة وقالت عائشة رضي الله عنها كماذب صحيح إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقليه إلا في الشعبان لما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم ومن هنا أخذ ذلماء رحمه الله دليلا على أن قضاء رمضان موسع خاصة أن الله عز وجل يقول كعدة من أيام أخر فجعلنا أفضل العزق وواجب عليه قدة من أيام أخر ولم ينزل في أيام معينة فنقول لكل من عليه الصوم رمضان كما تقدم معنا في الدفاع للصوم عن تصوم ولفى نسوه أخر شيء تأخرك ما لم نسوه شعبان فيبقى من شعبان على قدر أيام ثومي واجبة ما عدا يوني الشهر فإن كان الذي عليه عسرة أيام تعيّر عليه الصوم من يوم التاسع عسرة فقالصو تعيّن عليها التقضي من التاسع عسرة لأن اكتماع له كل الشهر ناطفاً او سقطت حاجتها ولو بضئيله او احرمت بنذر حج او صوم او احضر احرمت بنذر حج احرمت نذر حج اذا كان مضطر في هذه الحالة لازم اتفق على تقديم من نكراه في حد العمره في الحد والعمره اذا كانا واجبين بالضبط لما يقول في جدار إذا أحرمت بها لا تشفق حقها كما لو أحرمت للصلاة بمزوج ويريدها بالجمع والصلاة هريضا فالنبي عيد الحالة مسؤولة بحق الله عز وجل الواجفة ولا يشفق ومن ومنها العلم قال فروضها للحج والعمرة إنما هو لنسيها يتعلق لنسيها ولا تحرق الزوج في ذلك فحين عيده يحفق حقها في النفق وبيلنا منقاض عبد سقوط الحق قال إنها كالشائر المفجأة فالحين لا يستطل حق مع أنه لا يجانعه وأنه كالشائر الغاز تتططب أنه لا يجب يسوكا وعلى كل شاء دينا رحم الله أن الندر يسار مضيقا في هذه الحالة قال قالت الله عليها نصوم غدا فرمونا اللي هم عليها فحين دي الله اشتر أما إلى الثاني من واس جعل قالت لله عليها فهذا من شعبان وهي من شعبان وهي في عبر شعبان في هذه الحالة يمكنها تؤخر في شعبان فتصمها هذه أو صامت عن كثارة أو صامت عن كثارة فذلك أيضا أو قضاء رمضان مع سعاد وقتهم صامت عن كثارة لأنها واسعة إذا كانت إذا ثلاثة أيام هذا في إستخلاف بعض الأحيان أنا أقول يجب عليها عن التعجيل إذا كان عن كسارة يمين أو كسارة ندق أو كان عن سيدي يتنزل في أمر به الموسع ومن أهل العلم من قال أنه يجئ عليها على فور لأن الأمر فإذا أخلت وجد عليها بتفتر ولذلك طبقوا الله سلم سليتفتر عن يمينه وليأتي الذي هو خير فأمرت الكسارة وتعجيل بها أو سافرت لحاجتها ونوب إبنهم أو سافرت لحاجتها احتاجت أن تشافر لأبيها أو لأمها أو لعلاج مرمي أو لأمر طارئ لخصها فإذا سافرت إن لم تستأذب وخرجت لقول ابن فين ناشف وفي عيد المسكة تحقها وجه الواحد عند جميع المسكة وخلص الخلاف اللي ناشف سنابين خرجت لستفر بإذنه يعني استأذنت فللغلماء وجهان قال بعضهم ما دامت قد استأذنت في نفقك ثابت فذا قد أزيناها فقال بعضهم إن حقها في نفقك يسقط بمجبب الخروج بمكان الثواف يعني فوق الألوها من باب رفع الأشراف بمشيئ ذاتها ثققت ثققت الضمير آخر إلى النفق أي فقطت النفقه فلا يجب عليه أن ينفق عليها هذه الأيام التي سافرتها ولا يجب عليها أن عليها الأيام التي صامتها أو الأيام التي ذهبتها لحيشها في ومطها المetinاد ولا نفقة ولا سكنة لم يتعفüyorsun عنها ولا نفقة ولا شكنة لمرأة توفي عنها زوجها لأن المنفقة مدنية على الزوجية وقد زالت عشرة الزوجية بالموت من شيء القصر يعني وزالت ناضيناها رجل بالموت من بعض الوجوه ومنها هذا في حقوق لا خطر في الحقوق جائلة بمجرد الوثاة ولأن هذا الوجه الضغط لنا وضح الضغط لنا هذا الوجه طبعا في شنا هل العشرة تجول بالموت أو لا وقبلنا هذه المسألة في جعب الدروس وحاصلنا من الآل العلم يقول العصر تزول بالموت ولذلك لا يجي زول للوجل أن يغسل الزوجة إذا مات ولا يجي, يجي زول للزوجة أن تغسل زوجها إذا مات وذهب الجمهور إلى أن العصر في لا تزول بالوفان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رئيسي لو ميت قال لعائشة لغسلتك وكسرجتك وكذلك فعل السلف فإننا نبت رضي الله عنه غسلتها أسماء غسلت بنت عميس رضي الله عنها جوجه وعليه رضي الله عنه غسل طاقه فدل على أن العصر ما تجرب من مهد فلو ذلك لما حل له أن يغسلها لأن لا يجب له أن ننظر إليها ولا يجب له أن يباشرها بالنمس لما من معلوم لكن لما كانت عصرية جوجية داخية من يكرر صلى الله هذا الشهر فدمع لانه أسم سجيء غطي لكن يبدأ إشهار هنا على هذا الطول قولتهم كيف أسقط بعض الجنور حقه أسقط علماء رحمه الله حق المرأة بالوفاة في الشتنة قال بأن المان انتقل إلى الورطة المان أصلح ملكا للورطة ورسل ملكا للنيل وبهذا العنى ذلك فلا لها في هذا حق لها في النار. إلا الى طن كام انت طن الخير فيها على وجهين بعض الغنم قال لها خف ان وتصبح دينا في اماره وان الله ينفق على هذا الخدم من نصيبه من الدر كما سياتي ان شاء الله في كتاب القرار يعني الله اعلم بيه يعني بالنسبه لقبيله حقوبه المراق عليه من حقه اقرا لكن ينشل الترجيح على المسألة دعوا العلماء يرى أنه إذا توفي الرجل والفخر الهام إلى ورثته لا حق للمولود لا حق للمولود لنمهل أجره وهم إخوانا وقرابة الهام ولها أخذ نفاقة كل يوم من أولهنا قيمة ولها علم الزرج والمطلق الربحير ومن ذكرنا لمن لها حق النفط الجائم الحامل وذائل الحامل المتوفى عنها لها أخذ النفطة كل يوم أن تأخذ طعامها وكسوتها بالمعروف هنا من, من, من أول اليوم قال بعض العلماء أن في آخر اليوم وقال بعض النفط من أول اليوم هو صفيقه هو الذي اختاره من رحمه الله من بداية اليوم حتى تستطيع أن تتقوّث وتستطيع أن تعيش فيعطيها النفطا من أول اليوم فهذا القول اختار المصنف رسم الله الصقيق لأنه الوقيم لا ينفط عليه إلا في آخر يومها حصل بذلك من الحرج والعلم ما لا يخفض لا قيمتها لا قيمتها, لا قيمتها لا قيمة يعني لو جاء للطعام والشراب ووضعه في الجن ومكنها منه قدر ما تريد من طعامها والشرابها بالمعروف هي awda sana khon law qalat al maulid bin nan wa ana ashir bin nafsi wa afham ma nasu bisaha lisu al haqq an ta'khud al mana inma laha haqq an ta'ta min mali wa tatasim mali bil ma'ruf fa idha aqarrat ala an ta'khud al nakl min haqqiha minna wa kullu halati wa فقالت أريد المال به أريد المغزش فإنني حقه أن يقول لكي حق الإطعام والشراب وهذا لكي والأولاد بالمعروف وليس لكي حق علم المال لكي حق علم المال فقط السفق أن تطعم أن تتشهد ولا عليها أخوها ولا عليها أخوها أي ما ينتفلها إذا إذا أعطاها النفقة مالا كيمة بيش عليها أن تأخذها فالأصل الإفعاد والقيام بالحقوق المعتبر ونفط وأما بالإشرة من قيمة فلا يجب عليها أن يعطيها إيها إذا طالبت ولن يجب عليها أن تأخذها إذا صرابها أليه قال فقط من قيمة وأنت شريك وابعني لا يجب عليها لكن إذا تراضر في غير من, دي من, دي من واتفق الزوج مع الزوجة على ترتيب أمورها الزوجية هذا كله لا لا حتى اتفق الزوج مع الزوجة تنعطيها 1-2-3-4 على حسب مئة كثقان مئة راضيان مع بعض المن المعروف هذا كله لا إشكال حتى إنما الإشكال في حكم الشرعي هذا الأصل الذي للمرأة القطعة وتترتيب المعروف وللزوج ان يقوم بذلك يشري لها ما يعد عرفاً نفقة لمثلها وما يعد عرفاً قدرة لمثله غمى وطفراً كما تقدم معنا إن النفقة تتقيب بحال الجو ثم نبعد ذلك فلأشي واشي معنا فأن اتفقوا عليه أو على تأثيرها أو تعزيلها تأثيرها. تأثيرها أو تأثيرها تأثيرها أو تأثيرها مدة طويلة أو طويلة جان ماذا اتفقوا على أن تكون نفقة في آخر الشهر اتفقوا على أن تأخذ النفقة لأكل شهرين اتفقوا على أن تأخذ النفقة كل الشهور اتفقوا على أن تأخذ النفقة اتفق على أكل النفقة كل ثلاثة أيام لا جناحة عنه في ما ترى ضربينه لا جناح ولا حرب وهذا هو الأرض في ديوتان السمين أنها تصم علي المحجر و الوضع والتسامر والغضاء وإنما يذكر على ما هادت لما وقعت مشاحة أصرت المرأة على شيء أصر رجل على شيء حين إذا نصف بينهما بمقاقع الحق أن الذي تشتحقه المرأة على وجودها منفقه عليها ولها كثرة كل عام مرة تنفي أول ولها أي للجوجة وللمطلقة الرجعية والمطلقة البائلة المتحامة ومن ثوصة عنها جوجها الثالث كثوتها مرضاً في العالم. والكشوة في الحقيقة هي خلاف بين دنما رحمه الله لكن من أوجه أن الكشوة تختلف بالصيد والشتاء. يكسر يكسوها كشوة السيد ويكسوها كشوة الشتاء. والثالث على ذلك لا يجب عليه. كون المرأة كلما حدثت مناسبة حدث فرضت على الزوج أن نشتري كل هذا من الإسراه والذبق والمجاوزة للحديث الشرعيين ولذلك نحق الله بركة الأموان وأصبح كبير من النساء يجيبنا الضيق والعنى لثبت أنهما ضيقنا على الزوجين ولربما أطعنا أزواجهن في الزيور وأهقنا كاهدة الزوج لما لا طائل تفتز ولا نائل منه فالمرأة تبتق الله عز وجل وتعلم أن حقها عند زوجها كسرة سيفها والشتاءها وأنه لا تفاه على هذا المجد المعروف فقد أدى معنى جب الله وأنه وأنه ما وراء ذلك من شراء من البوسات والمغالغة فيه حتى أن المرأة كل ما تبت لها المناسة لغلغة بذعبهم أنها تقسل لن تلبس طوبا مرة فيها لن تلبس قسال في مرة فيها وكيف تقلنا تحضر جواج خنانة لما لم في لزواج خنانة وكل من أمور مراه الناس أدقى وأقل من الخربلة في أعيونه وهي عند الله العظيم كأمثال الجبال وإن العدل ويصف عن أمر اليسير يوجب مقت الله له ولا لا يجبه وذلك الله عن هذا الأمر بسؤل عاقبته وهو الإنساء بالإشراف والبدأ وأن الله سبحانه وتعالى توحد أهله بوعيد الشديد حيث قال لا يشد المشد فيه فمن أعظم الغلاق وأعظم على المرأة التي لا تتقل الله عز وجل ولو كان عندها رافضة ولو كان عندها مانع أنه كل ما حضرت مناسبة اشترط جهر فسانة ولذاق وأخذت فتباها بما تلدشت بكل مناسبة بكل سبب لا تنبس نباسها مرطين وتخاول أن تجدد نجان شهاف فإن هذا كل هواقبه وخيم ولو كانت امرأة صالحة وقدوة للغيث الأمر فيها أعشف وأعظم ولذلك ينبغي على الصالحات أن يكون قدوة لغيبهم فإذا كان عينهم يشرب وهم يرتقين الله عز وجل وكمّم في المجتمعاء تصدق بصلاح الصالحات اننا استمرت خساره ان شاء الله عز وجل وكان ان هذا المال بدل عن ينفق سيذهب ربما يكون هذا الدفاع وكشف ساعي من اعضاء الله ورسوله لان هذا المال بان ما ينفق عليه مع انها لو ان انفقت فتقف به عاليه أو اطعمت فيه دائما وقت رحم في العقبه الله عز وجل لإطعام من خرجوا نفاذة حرزة عظيمة وكم من لم تبالي بهذه الأمور والتطهاد جعل الله لها من المحبة والقبول والجزة والكرامة فلم يتطقي عبداً ولم تتقي فما ربها إلا جعل الله لها من عاقبة من عندها يشرق وجعل العاقبة لها لأن الله صلى العاقبة للتحضر خصوصاً إذا كانت مفجم وخصوصاً إذا كانت طالب تعيم فإذا كانت تشهد كل درس وكل محاضرة وكل مناشرة جديد درس جديد وتبالك للدرس والتبالك فهي أتوفر تعلم أنه سيكون قدره من غير وأن الغير ربما يجرب غناء كم من امرأة فجرب غناء على غير شيء لا تشهد فهي تكون جارة لما أضعيصا فقير فإلى أخر سنحل هذه الأفعال ربما ذهت الزوجة أن تتنكر على الزوجها وأن تحمل أمانا أو تفسد عليه بك ولذلك على نساء المنافعين فقيم الله عز وجل وأن يخصن الله سبحانه وتعالى خاصة في أمور الحسوة والمغالغة فيها لأن كثير من عائدات تذهب إلى لا يؤمن بالله ولا باليوم العاخر ولو أن المرأة على محمد أن الدرهم بل الريال الواقع قد يكف الله به نارة همم عدد الريال الواقع النبي صلى الله عليه وسلم يقول النار ولو بشك تمر شق تمر يحجب العجل أن ماذا لا عجل وكذل فما ذلك إذا كان المال الحبيب هذا عثمان رضي الله عنه مصر بالذهب والذب فهي حجب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب عليه الصلاة والسلام وقال ما ضرب عثمان ما فعل بعدها فما ذلك المرء الصالح فيه التي تشف لمالها بل... ومال ذوتها أن تنفق فيما نطاع إله وماله والله من الناس لا ينظرون إلى جمال ولو نظروا إليه فإنه متاء الحاء وذن زائب وذن زائب ولكن إذا سنت المعلمون بأخلافها وآدائها وإصدوكها والشقامة على طاعة ربها وكان بينها ودين الله فريرا صالح ونقية وثقية ذكره الله وإذن وجل وأبقى في النساء حبتها وإذلائها كل من رأى النساء وكيف تنال بهم ويش تنال بهم وهي يلبقون بهم محبه وإجلال لم ننظر يوما من الأيام هذا الذي سقم ولا طاب في قلوب كل محبه بحبه في النبات والأخلاق والقيم وان ترى الوجع بدل ما ترى الخل ربما ترى دم مخلوطه ولو ترى حالك ومع ذلك تشد المحبه بعضها أكثر من الآخر في أحناق في تصرفاته في أدبه في اشترامه بالناس في إذبه في توالغه في ما يكون من جنابله وحلاله ليس في الجموب والكرامة والعلوم لهذه من الهوشات وليس في المرأة الشهر كم من كم وقفت وكم أخذت وكم أعطبت هذا الهدف وكم من في الدنيا عارة للآخرة ورب كافر في الدنيا عارة للآخرة قال طبعا حكه في الوجدان وقال انها جرحى من الامه بلاء عظيم جرح على اننا بنا نحن مثل المراه تتغرب يسوق الى سوق هم مكان لا مكان بخبث انهم شغالين كل شيء وكل ما قرات مناصر هذا كيف تشهر لنا الخشيه خير للمراه اكثر الرجال ما راه بجمل خير اللي جاء الله لهم راع والله يكرمه فاصبح الله عاد خوار في مولى يوم وإلى أرسلت في كل مناسبة جبن المناسبة فقط إلى أن فتعة من المناسبات واللقاءات كل جاءت جاء في المناسبة أخرى تفكر ما ذا كل الشباب المناسبة ولكنها موت فقط ربها وحافظت من الله شكراً فعلاً خاصة إذا كان الطالب في عم وخاصة إذا كانت قدرة باعية فعليه تبتقي يا عزوجة وأن ترسم من منهج الشروع ليش المرادة تتذبن وتتجد إتمام الإسلام وجلاله ولكن من المراقبة الحجم إلى إقامة عليه السلام والله تتطير وتتزيد بالخدود الشرعية من أخواته وتتجمل يمنع من هذا ولا يمنع من هذا القلوب وهذا الإصراف المضامة فيه وكم من أشياء تجدها في أوقاتها جميلة جليلة ولكن من جبب أن تزود تزود بجوانه وللالك المرأة يذهب عقلها وراء هذه الأشياء التي لا تجد منها خيراً ولا رضاً منها صلى الله عليه وسلم تجدها اليوم تصدر على هذا النظام أنه أفضل الموجودات وأنها وأنهم... محتاجة إليه حتى تقنع زوجها بشعور فإذا لم يفتل وذابت فيه في المناسبة ينتظر يومين أو يومين إذا الله عادت اليوم الثالث جاءت وقال فهذا ما ينصر سبحان الله بالعنش كان أفضل من بلاه بالعنش كان أطيب المناسب بالعنش كان هو الذي يمكن أن يشتغل على الكلام بمجرد من يفهد اليوم واليومين فأنه لا شيء وهذا ليست كل ذلك حتى في المتاع البيت إذا جاء الجيد أو جاءت المناشرة أقالت الدنيا وأقالتها بعجل أشياء معينة ومظاهر معينة وأنفقت الألوف وذهب الأموان المسلمين ومحفظ فراتها لا قلو أن الأمع بالله عز وجل فقط الله عليه وكل هذا أكثر هذا البلاء جاء من المواد ونحن لا نتهجل بالمرأة لكن القيمة الأول فينا الصالح لأن المرأة خادت من المرأة الجاذراء قد عجهية التي تفكم جوجها وتصدع تقول لا أريكم هذا شيء طيب وكم من المرأة الصالحة منع الجوجها من إخلاف جذر وكم من المرأة صدمتنا لها الله لها ولزوجها ولأولادها هذه الأمور ينضغي بالمرأة وبالأخص صالدات الجن وبالأخص النشاء الصالحة فإنهن قدرة لغيرهم فعليها انتهى الله عز وجل فانتهى ربي الله سبحانه وتعالى انزل عليكم الداء ديش ريشن وبضخ تقوى جامعا يابن اذن خذوا دينكم وكنوا واشربوا ولا تسيئوا انه لا يحب المستسئف حفظ الله عز وجل قياده من اذن خذوا دينكم وكنوا واشربوا ما حرمت الصيادات ولنا منها وكنوا بشرب فجمع ذني اصول النفقه ثم قال بالدلاله هناك سنفر إنه لا يحب النسوسين في المنظر التأكيد إنه يحب التأكيد لا يحب نسيا المحبة والعبد يصوم له نهاره ويقوم ليله يطلب محبة الله يحبه وبالأجل هذا كله يبحث عن محبة الله عزيزي في صلاةه وزكاةه وإلى بهذه المحبة تزول عند النساء نسأل الله سلامه والعبد والإداية ينبع المرأة في حاسب نساء هذا الأمر فأنت اتخل الله عز وجل في نفسها فليس لا نفقة الكسوة إلا كسوة الصيف وكسوة الشفاك ما مقرر عند الناس الإسلام ورحمه الله كل عام المطرة تنتي أولي وإذا غاض ولا نفر لجمته نفقت ما نضع إذا غاد الزوث ولا نفر سافر عن المرأة السفر السفر المسافئة فأنفقت المرأة بمئة الرجول أخذ بذلك وليجبه أن يفتع لها تلك النفقة التي أنفقتها على نفسه وعلى أولئك وإن أنفقت في غيثته من ماله سبان نيتاً فضرمها الواجد ما أنفقته بعد نوته إذا أنفقت أعطاها النفقة في المسافر عنها وتوفي بالسفر ولم يتبيع فيه نيت إلا بعد شهرين وعطاها نفقة ثلاثة أشهر الشهر قبل وفاته شعران بعد النفاق رجع عليها الوارث للشهرين لأن نفس الحق هذا قد في النفقة قد موتي يعني أسنو الله لكم قبيلة الشيخ واجه لكم النسوف الثمان قبيلة الشيخ إذا أرادت الزوجة أن تغفر المصرعات غير الشيخ في فترة الصلاة والعقب على صراحة القرآن فدي في ونتسب الى سنتي ودارهم صلى الله عليه الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن بعد فصحابنا عن المرء تترك من الخير وراسل اذا طرأ شيء في قرأ البيت فساجد زوجته اخذها اولادها فان تعلم ان ذلك افضل من الطاعات والمواثق ان صلاتها وذبتها فانه امر لازم تقوم عليه وتقوم به على وجه وعليكم بالخالص توكل الله عز وجل ولا تتردد في الاذان بالذكر اثناء يجيبني لو سمحت اذا قرات حاجه تقوم بها وتستطاع شراء من زيت او من والله شهانا ان اسباب من الصغير والشئ هذا الدين النبي صلى الله عليه وسلم له ذولك ابي سفيان قبل الله ان دليل على إعطاء المال في النفقة على إعطاء المال في النفقة بدل الطعام والشراب والفصلة هذه المشألة في البدل وليس في الأصل لأن جنب الضري الله معها قالت إن أذى سفيا بجل شفيع النسيح أفآخذ من المال لأنه ما سقط اعتقل الطعام لا شرالا ولا, شرال ولا كشوة ليس لها إلا الددم وهو النفق فأمرهم تضمن بالددم ولكن الأصل ليس بمزوء إذن تتقبل وتأخذ بقدره يعني تأخذ بقدر قيمة الطعام وقيمة النفق وهذا لا ينسب الأصل الذي ذكرناه ولذلك أرسل جوجه آخر قضي الله عنه من قيس أرسل لهذا بالشعيف وهنا فقصر للطعام وهذا يدل على من المعروف من الصحابة رضو الله عنه هذه الشمس إنما هو الإطعام وقيام بالنفقة الأصلية فإذا تعجل وزيد الأصلية وفيها البذل كما أنفقت هي وقامت على البيت ثم أعاب ثم رجع اختشبت النفقة بالنقدة يعني فيها نقدة قالت المحال الأصل هو الإطعام والكسلة والنفقة العينية ثم بعد ذلك يكون عوضها بالتقدير وهو كلمه الله تعالى اصابكم انما قضيه التشريع ما حكم صلاه المؤمنين خارج المسجد اذا كانوا لا يرون الامام ولا المؤمنين سبح الله ذلك خارج المسجد الا وقت الاذان او رؤيه من يؤذن بالمنى واما من خرج فهذا ان جمهور العلماء لا يكفي جمهور لان على انه لا بد من قوه في الايمان او من يقتضي بالايمان ولذلك لو تعطلت الكهرباء هنا عاد انها ما علم ماذا يفعل ولو ان الانسان يكان يصلي مثلا الظهر وسهى ولم يذكر التشهد الاول ووقف فان الذين هم خارج المحيط في دينهم لا ما يرون الدين ولا يروني من الخديد الإمام ولا يروني من الخديد الإمام فسيدي يسوس وإذا كتب رقوعي تختلف صلاة، ما هذا وقع؟ من الثالث التي يعني في يوم الجمعة إذا كانوا لا يروني الإمام ولا من الخديد الإمام في هذا الكامل، ووصلوا كيف يصلون؟ لهم قطعة الكهرباء كيف؟ لو أنه خلال الصلاة أو خلال قاموا الصلاة يفصلوا كيوان ما وربما تشرف بالنماه له وهي قد ايمان او من لو شخص واحد فقط لان هذا الشخص يرى غيره ولو خرج شخص واحد مع الدار ورؤيه من مراتب صحه الاقتداء لان هذا الشخص مجبله اللي هو مجرد ان يحب سهر الامام يراه ومجرد ما ينسخ لي في رؤيه ماروك من يراه فاذا تعذر سماع انتم ولذلك ان المقرر عند الجمهور رحمه الله انه لا بد من او من اخذ عرف عرب حفر. هناك من اليمان والعجال الاتخذاء لتماع الصوت وخاص بعض المعاصرين عليها اجهدين تستدل له في حديث اثناء في التجارات حينما أتمنا اطلاعهم بصلاة عليه الصلاة والسلام وكذلك في قبة في الاعتكاد وهذا مثل النظر ايضا لا يسمى من النظر لانه لا يستدل قد يكون ذا بالقبة ويرون الناس صلى و... إما اقتداء كان فكان في الفجرة وتسمع صوت الفجرات من الإسلام لم تكن بتكسي البناء والشموع فهذا ترافق أرسان دون بابه فلا يصبح الفجرات في كل وسط ثم أيضا أسماء تسمع صوت النجو الصن وتسمع تكتبيرات النجو الصنان لما يعرف نفسه بالنظوي لما يعرف نفسه بالنجو الصن يعرف نفسه في كوارفة روضة على الإسلام اللي في في ما هي في العائشة التي كانت فيه السياع وبين القرضى إلا هذا شيء في جداً بجوارها وذلك كان عائشة رضاً معنا تسمع خطبة والميونة رضاً معنا كانت تقول ما حدث يصورة ثقافينا من فنية للسمن وكذلك ما يرددها بالجمعة وفضرة ميونة كانت فيه الجدع في آخر الفجرات قبل أن يسنها بالبركة للشفل الغواب وهذا يقول أنه إذا كانت في آخر الفجرات تسمع الخطرات وما ذلك الذي يجي أول الفترة. وهذا عمر دائم من نصوص من غبتها ولذب من الكون قال لهم من ذلك يعرف الحال الذي كان عليه عليه عليه الصلاة والسلام ويستقيم السبلاد في هذا الوصف وجمال على ذلك الذي نرى أفضل وصراه وإباده ومصرع الله عز وجل أن المأمون رجلاً كان أمرأة من داميار الجمال أو من مختبين الجمال دو شخصاً واحد حتى يأصل به البلاغ و يكون الاقتداء على وجهه لأنه أي المأموم يزم الصلاةه على صلاة الإمام لقوله عليه الصلاة إِنَّا جِعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَنَّ بِهِ فإذا كان لا يراه ويسمعه بواسطة يعني إسمع رضي الله عنه كنت تسمع صوتاً من السماء فلا يقشن قطع خيار تهربائي ولا يقشن وجود صافة ولا حائف ولكن الآن في زمان يوجد هذه الأجزة لا من انقطاعها ولا من ايمن استناده المؤمنين فيها والله حسبكم مصدراً لشيء يكون ثالث لما دار بالماضي انقطع مننا استداموها من فيه المصلح وفيه المرشد وفيه, وفيه من لا ارم خانه فما خطو سكاتي في جانب عمان اذا كان مرذبي من على احد فان كان غنياً ويمكنه الاستدار او كان عنده قدرة من يشجدك وجدت حريك الزفاة لأنك إذا طاردت وكأن المال في يدك وبعض يكون هذا الغني صديقا لك أو يكون أخا لك فتستحل تقول أعطي منها. لكن في الحقيقة ماذا حل الأجل وهو قادر أن يشجدك فكأن المال في يدك إذا كان رميون طادرة عن الزفاة فتجد زفاة وأما إذا السدان ينتم فطير أو تدام أنك شخص ولما جاو في السبب قال أنا عازل ولا أستطيع أن إنه لا جفاف عليه لأن المال غير موجود ومن هنا تنظر حتى يشددك وتجفي لسانة واحد فلو مثل خلس سنوات أو عشر سنوات وأعطاك المنزع لعشر سنوات الله عليه ويصفر له بعد عشر سنوات لا تجفي إلا لسانة واحدة فالله عمنا أسعدكم عن فضيلة الشيء يستشلوا إدراج العقيقة تحت الأرسية تسابق الله لا يستشل إدراج العقيقة تحت الأرسية لأن الأصل عند في ينساء للإدراج أن يتحقق مقصود الشرق العقيقة مقصود الشرق أن تكون في يوم أن تكون في يوم السابق والورد مغضون بها قال الطب الله عزيزا سلم السبيد الحسن عن سمرة كله غلام المرهوم بعقيقته تُبّح عنه يوم الثالث فهذا حق واجب مقصود لسبب وعما الأرشية لأنه عن على قول بوجوبها القول عليه السلام من لبح قبل الصلاطة اليدة أخرى مكانها عن قول بوجوبها تكون مقصودة ولا يجهي أن يعق بمية الأرشية ولا أنه وحيد من يأتي العقل لا أحد الأمرين عن الآخر تواجد عليه أن ينبح لكل منهما غبيحتهما وصبر والله أعلى أسابقنا الله فضيلة الشيء من اشتدان مالا ومعظم في السفادي وتساهد هل يعتبر غاصبا من المال بغير الحق أسابقنا الله منع الناس حقوقهم والتساهل في رفع حقوق إلى أشخابها كديرة من كدائر الدنيا عواقبها وخيمة ونهاياتها موجعة أليمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وفق هذه الحالة بأنها ظلم والمظلوم إذا دعا على نظلمه فإن دعوته بالسجاد ولو بعد حين وحرم الله الظلم على نصري وزعله بين عذابه ان قال صلى الله عليه وسلم هنا في صفح نضر الغري ضرم يبيح لومه وعرضه يعني حتى لو قال فلان ظالم فلان ظالم لأنه أحرر راكبا ومنعه حاجم أحرر راكبا وجعله خمسة أشهر شكة أشهر احتراث بهم وضم ويحاشى بين يدينا ويسأل بين يدينا فقال الله عليه وسلم أعطم أسجير قبل أن يجف عرب وطالت صلى الله عليه وسلم في الصبيحة يقول الله فعلى فلاككم أجل فشنا ومنكم تتخلصنا فقط فشنا رجل أعطى أجيرا استأجر أجيرا فلم نوفيه حقا قال الإلماء ممكن نعطيه رافضا ولكن بعد الشهر لم نوفيه قال لم نوفيه وهذا يضل أنه ينظر الوفاء لأنه قال في نهاية الشهر وإستاذن عن الشهر كذلك إذا استدام وقال من هذا الشهر أعطيك بعد فإنه يجب عليه أن يفيد إذا كان قادرا أما إذا كان عابدا فإن الله تعالى قال إن كان ذو قفرة فنظرة بلانيحة والمبيون التأثير عن المبيون والتوشع عن من أحب الأأمان الله عز وجل وبها تفرق الكردات وبها تكون النفحات والرحماس من الله عز وجل الشخص العظيمة الهدينة فوجدت أن أمورهم العشرة وأنهم احتاج إلى هذا المال وأنهم احتاج أن تؤخرى في شمدأه فهذا مسياره أوفى إلى الله شكراً جيداً بل قال أحد العلماء الصدقة على المستدين أعظم من الصدقة على المستدين يعني أن ترى مساء رجون وينكد في ذينك وتضير عليه الأرض وتأتيه ظلمة الليل أو بياح تهاب فتقل يرفنان مال والله الشيء الواحد قد عفوا فصا هذا اعظم اعمال رحم الله عليه كان رجلا من ناحية. ويقول لي بالمان الى واسم رب الله انه تجاوز عني فنقل الله القوم اكل صلى الله عليه وسلم فقال الله يا ملائكتي نحن حق ان تجاوز من ارضنا قد عفوا أعوذ بالله ولا تتجاوز عنها التجاوز عن ذاته الخلق لئن الله رحيم واحمده جل جلاله واحمده جل جلاله والمشكله اليوم بكل شرف الانسان الغير تاتي لشخص له عقل مثل اليهدي ويتاخر فجاءاتونه لماذا لا تاخذ حقك لماذا لا تاخذ هذا الثلاعب فقط هذا كان عاده ان نجي ان تقوح من نيجي الى الرحمن الله لكن لو أن الإنسان إن هذا الانسان ومدفع نظر في شائعه وقدر ظروفه وقال الله قد كامستك قد أسقط عن السبين قد أسقط عن بعض الدين يرجو رحمة الله عز وجل الله لا يبيع أجر من أحسن آمنين إن الله لا من أحسن آمنين هذا من الإشتاء والنفوص مجلولة عليك أنا على محلة الأمان فالتوشع عادة الأجيز وعدم عليه عليهم أمر مطلوب أما نفعل يكون قادر عن الشباب ويمنع الحقه ويُماطر بعضهم يقولها شطارة التجارة وضعهم يضمن شطارة الأموال أن يتأثر عن حقوقه وأن في حقوقه حتى من المال ولا يريد أن يرسع المال مباشرة إن شاء الله سلام العالم فهذا من القلوب ونودع صاحب المال للعيام بإذن الله على هذا الشرق اتجاه دعوة لأن الله يقول وعذ في وجلان لأوصر منك ولو بعدك إذا دعا مظلوم على ظالمين استجاب الجعوة جعوة المظلوم إن شاء الله عايزة للظالم استجاب وللال تجد تعالى الناس الذين يعطاه الله الأموال ويؤخرون الناس في السبب أمورهم منكلة منظصة لا يتلل إلى ذات قفل إلا قفله الله في وجوهه ولا يشكون طريقا إلا عثر الله عليه لأن الله مكتنه من الخيط وذيقه على الإدار نعقد أن نوصل على الإدار وتجد الشرف الآخر إذا استدام من الناس يوصدهم ويقطيهم حتين وضع رحين عباده من أجل أن يفيد وليه وهذا ما أناه رسول الله, صلى الله عليه وسلم بقوله الكبير رحم الله إن رأى سمحن إلى دارة سمحن إلى الشراء سمحن إلى قضاء سمحن إلى اقتضاء سمحن إلى قضاء سمحن إلى قضاء سمحن إلى قضاء يعني لذلك أنا قلت أشددك الشهر فوجدت المال قبل نهاية الشهر سآتي وأقول لك براء كما هو محمد الخير ما هو تضر الإيمان هذه الأشياء اشتماحا يعني النبي زيزي وزيزي من هذه السنة سآتي وأقدر أنك النبيب موزين في سيجان لكن مع ذلك أقدر من اشتماحك ومن اشتماحها أنه يجب أن نقر لألف يزيد ويعطي عليها لأن النبي صرح السنة قال خيركم تسمحوا القضاءة وإن خير الناس يحسنهم قضاءة ينضغي على المدسودين المقدر المعروف فما جبار الإشتامي إلي الإشتام فليه ماطل ولاه أخر وإذا ماطل وأخر ظن أن, أن, أن ذلك يكثر ماله فإن الله ينقص المال وإذن بالبركة أنفق البركة من ذلك الناس ومن أراد أن يجلب ذلك في لأن تعقيد تطيق المعرفة برس عظيمة تنع بسول الصلاة وينع رقة القلب وينع بركة الرزق ويطبع على الإنسان زياد الله العوائل المخصومة ربما يكون المال الذي يجعله على أخر يهيده لشيء الله برض الدار في الشيء ولذلك ينضغي أصلاف الناس وقال قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اطوفوا بالحقود والعقود المتجانات التي بينا أن يشبين. قال عمر رضي الله المقاطن والحقود عند الشروط الشرب اشترض عليه أن في نهاية الشرط وقفوه في ذلك حتى ولكان من الخدمة والغرباء خاصة الخبر والضعفاء والغرباء هو أمهم أعلم فإذا كان الإنسان يستغل بعض طاخدتين أو بعض الخادم أو أخرى خطوطة إلى قلت من هذا الشهر ورطيف المال فإن نفسه مرهون بالبيت ولبارك هذا الراتب أو هذا الحق الدائم كلها تقتبر جون إذا جاء الأجل ولم تنوتي في منصار غير من عليه وحتى ولو كان هذا الطعيب، هذا الخاتم أو هذا الخاتم أو هذا الأجيب يصلح دائماً لأس ودائماً إذا دخلت في الدين والرياضة الله رسول الله من آخر. ولو كان الأجفاء كأن من الشراء كل نفس المؤمن مغموعة بجين وإذا نجد إذا كان طالب ضعيف وإذا كان أعداد الناس وإذا كان أعداد الناس في, في الدين يتنفق الدين الهم من الهيل وضل النهار فيفرس على أن لا يفرس من هذا الدين خاصة إذا كان قاضرة وخاصة إذا دعوا ما جيروا وقالوا عندي قروف وريد راتي وريد شقك والأداء الأبلى الأعظم أن يسمع دين الشوء فأخير الفقور وإذا طلب منها أن يقضيها أقام الدين وقعدها ورغم أن هذا من سوء الأداء وكيف ينقلوا عقل من مالي وكيف ينقلوا عقل من حكل. فإن رسول الأمر صلى الله عليه وسلم لم نجد جذب جذبه اليهودي برجابه عليه الصلاة والسلام فتأثر في عمقه قال عظم يا محمد وإني ما على عشر من الله مطلع قال عمر رب العمر أن يفضش به فقال عليه الصلاة والسلام دعه فإن لصاحب الحق ما دعه فإن لصاحب الحق ما قاله, قاله فكانت صببا في إسلام اليهودي هذه أمور كلها من هذه الإسلام ينضي البسن يتجنه وصائل الله وأداء رقوقا وشداده صلى الله عليه وسلم أن يسلمنا وإن سلمنا منه وأن خليقنا من حقوق عباده إنه هو النذار والقادر عليك الله سبحانه صدودة الشيخ قد ترضها رباعية والمتقلبة للإذانة والفطابة وغيرها من أمور الدعوة ترض عليه بعض النوارد من البيان والحزن فكيف يجسد هذه الأمور ويتوصل إخلاق في عمله أثابت الله. الله الرحمن الرحيم الحمد لله بالصلاة والسلام على نصير حبك الله وعلى فاله لصفه ممنون أما بعد فإن الله يبارك للدائن وللخطيب وللنمان ولكل متكلم بشراء الإسلام مثل ما أراد وجه الله جمع جلال, جلال. وابتغى ما عند الله وتوجه بكليته إلى الله ومن كان لله كان الله له ومن عامل الله فتجارته رابحا وأموره مستقيمة وأحواله صالحا ومن هذا الذي كان مع الله فصل ربه ومن هذا الذي استقام لله فضيئه ربه وقال الله إني معك لئي أقم في الصلاة وأتي فالعبد إذا آمن الله أمره وأخلص من الله قلبا وقالبا وأراد ما عند الله وابتغى الدار الآخر وسعى لها سعيها وهو مؤمن من كان سعيه المشكورة وإذا شكر ربك السعي ذارك ووضع في فيه فقليله كثير ويسيره عظيم وكم عمل عظمته النية من وطن نصه لإرادة وجه الله كل جمال وابتضاءنا عند الله فإنه سعيد بحق سعيد في وسعيد في الآخرة ففي الدنيا جنة للمخلصين الذين يريدون وجه رب العالمين لا يمكن لأحد أن يحقق شرطها وأصلها إلا ما لسعادتها وخيرها ربها وإذا دخل هذه الجنة في الدنيا أدخله الله جنة الآخر يعيش فقيرا مرطع الثور ذا الحال ولكنه بالإخلاف عزيز قليل غنيل لله الشكهر هذا هو الأساس الذي ينظر أن يبني عليه العدل أموره كلها صدرا عن طالب الحيض صدرا عن جائع صدرا عن غيره الرياء ماذا يرد الإنسان عند الناس؟ هل أحيوا مليتا؟ هل شفوا مريغا؟ هل أطعموا بدون إذن الله جائعا وكثر آريا؟ إن ومي الله الذي نجلل التكاب وهو يتبع الله الصالحين فالذي يكون من الله الله ذو الني ورحبه والذي يكون غير الله فلم يجد من دون الله ومني وليجد له الني طاب عيش المخلصين لإرادة يظهر بالعالمين ماذا يريد المساء من البيان؟ يهد أن أهل الأرض كلهم رضوا عنك ولم يضعوا عنك الله كل جلال ما الله فماذا يقدمونه مما آخر الله وماذا يؤخرونه مما قدم الله لك الأبد الصالح يتوجه إلى الله كل جلاله لأنه يعلم إنه لا صلاح أبدا إلا بإرادة الإسلام ولا ينفر شيء في هذا العلم وهذا الدين أن ينضغ بصاحبه في جزائي وفتح حاقبته إلا بعد أن ينضغ في قلبه وإرادته أول شيء يريد محمد الله سبحانه سبحانه ينتبه الإنسان يغامل, يغامل, يغامل, يغامل من؟ يغامل نبيك الرغيوة متبار السماوات من بيؤدي خزائل السماوات والأرض حزائل الذي بيده الخزائل التي لا تنفق الرب الكريم والسليم والعظيم جل جلابه يتقدش في اسمانه من, من أراده أن يعج المعامل من الله ويعج منه الله يتعرف على الله بأسمانه وصفاته لكن يرى عظيم الفرد والجوء والإشان من منهل والصغل والرغال والجناية والكفاية. وكل ما تريد من خير الدين والدنيا والآخر قلنا من نبي يبيه كل شيء من الذي يبيه ملكو كل شيء سبحانه لا إله إلا ماذا يريد الإنسان من الناس؟ هاذ أن الناس كلهم نجدوا؟ وهاذ أن الناس كلهم نجسوا؟ وهاذ أن الناس كلهم رفعوا؟ وهاذ أن الناس كلهم ردعوا وأخلوا وأعدوا فماذا يظنون ولا فن الله؟ ماذا يظنون لك أن الله سبحانسه سأمّن كل كلمات قرسا وعن تريد رؤية الناضيين وسماًا والمشتنجين فمرizzard أغنوا عنك من ربماً من مرحبت التفتت يميناً ما ودت إن الله قد جذاب الذي أحاطك برحمة وبنطفه ومنه وقارن في ظنة الليل ولو كان الإنسان أعلم من في الأرض غيماً وقوةً ويسار من جرد من يأتيه المرض غضاً من يأتيه ظنة الليل يأتي أحد أن يسنع صوته إلا الله يسنع صوته هم لله إذا أن الإنسان أنهب لي وإذا إذا قام خطيباً فليعني أن مفاتيش قلوب الناس لا يمكن أن تكون ولممكن أن يعطيه الله إلا لما تشيه وأن التأثير في قلوب العذاب لا يمكن أن يكون بحلاوة الكلام ولا بتنبيق الأتنق العبارات ولا بتفسير الجنة ولا بالتكلف في الشكل ولا في الملبش ولا في الهيئة ولكن أشرار بين الحد وبينا الله مطلعين الضماء المطلع على السرائب الذي لا يضيع أثر من أحسن عنه تستحن من الله فيما رفعت على وعوش الناس بشي تخطف أو تعب أو تحاضع تستحن من الله من ظهر في قلبك أنه في جذر الله في الجمال من الذي بوأ هذا من بوأ من الذي أعطاك هذه المعنة من الذي أفهم إليك بهذا الإحسان تتقدم تصلي بالناس تتبتر أن الله قدمك عليهم وأن الله فضلت عليهم وأن الله دعلم يسمعونه لقوله وأن الله دعلم يرفعونه لوقوعه والسجود سجوده من الله جمجنانه أخبر شيء في هذا الوجود الإخلاف والمسألة العظيمة التي من أجلها قامت صناعة أرضه الإخلاف حتى إن عمر الخير لا ينسم أبداً أن يتنافسه أو ينال فوراً إلا بقضية الإخلاف هي المحق القطير في الدين والدنيا والأخير أبداً لا تتكلم ولا تعمل ولا تقدم ولا تأخصر إلا وأنت بريدنا عند الله سبحانه وتعالى وإلا كنت لله كان الله لك ما يرد لله عبده أبداً ولا يرد لله عبده أخلصه يجه وابتغى معه وألم أن نجح الناس أثناء الناس وتعظيم الناس لا يغني لك من الله شيء لا يغني عن حقاء عن حسن بصري رحمه الله وقال له عجز الجمال وأن يأتي قال الله أحبك قولكك ماذا تطولك أو عليك ماذا أسعل كينما أغلق باب داري يعني تذكيني أنه صارك لا نشاك على سبيه وغيري ما يعلمني الله كل كلامه وليمشئ أدعان للعبد إلا ربه ولو يفتغير لها عند الله سبحانه وتعالى نبح الناس وسماء الناس هذا ما يغير في الحقائق والعبد المخلص أكره ما الناس وأكره الله عنده أن يأتي أخذ ويقول إذا كنت خريبا خليكم أكره لعندك أن يأتي واحد ويقول لك يالله خطلتك نافئة خطلتك مأفزرة خاف من هذا فإن هذا لا يبني لك من الله شيء وتشك على نفسك ادخل الله أستق الله إذا كان معطك وذكرك لله فلا تقعدين وبينا آخرين ماذا تنتم جخني وتفضع لعمقك فلا تزكوا أو تشكوا هو وحده لا إله وليل ولا رب الشواء. هو الأعلى ما في أحد غير الزحام هو أعلى لدينا التقال فليعث العدد مقدار نشف ويشف طلاب العرب على بعض تذفية العنان والمقضاء والأمنا والمجتم والتمجيدهم والطرخين وأمورهم لا تغني العدد من الله ونشف على أهل الخير وأهل الصلاة ولا نقطع لقابه وليفتح من ربه أن يأتي يمنق الخطب يمنق الحاضرات والدروس والموائد وهو يريد منها الناس وثناء يستحن من الله في الوجهان إذا كان يريد الدنيا سوق الدنة وارفة وإذا يريد الآخر فليدع نصد عينيه الموت يلقى الله سبحانه وتعالى وليدع بين عينيه قوله تعالى هذا يوم ينفر الصادقين وصدقهم له جنات هذا اليوم يبلقى الله سبحانه وتعالى والله من يستسهر موقف بين يدي الله إله عمد عليه الدنيا وما فيه وأرادنا عند الله بشقيقة وبالأخص الجعاس والهداء الناس نحضر الخطوة ونربما تقوم تأتي تسعد بعد أن يرم عن إن شيء كان في الخطوة وإن به لا يد أن هذا كان نسأل الله في السلام في وقد يكون هذا بسبب من الخطيب وقد يكون بسبب من وقد يكون بسبب منهم فإن الشهواء والمنكرات والمعاشر إذا كثرت أما بناهم يطقوا فتاة ناصر شيئاً لمن ينظام منكم خاصة وقد يعتبر ذلك أخشى ما تكون في الحال وبين التأثير بشكل بيننا المنسي ليس هناك شيء يؤثر مثل مئة القطير ومئة طالب الغن ومئة الإمام ومئة الوائد ما تتفرض من هذا ما تتفرض من الناس وليكم أكره ما عندكم أشهد المنسي وبالرسل تقول لي ربنا يكره كثير من ملحك تأتي بالله يا أسلام لي يا أشي. والله يؤمن الشيطر أنا نشير كثير الظنور عندي خطار خاف الله جلاله فيه لا تنجحني ورجل تجدني إن هذا بجرد شهادة أي شخص تقول فلان أعلم الموجودين فلان أفقه الموجودين فلان أحسن الدعاء فلان أحسن خطبات فلان أحسن قراء قطف قيمة يا بي الله عز وجل ستكتب شهادة لتكتبها ملائك حافظه لا يغسون ولا يزيدون ولا يغسون لتراها أنا معيك وقلت ربك هذا الذي قلت له لما قلت له لما يقول لنا الصمرة تقام على الناس مجفل من الناس تعالى نعلم أن يتق الله في نفسه من أخاه من الله سبحانه وتعالى وعلى آه الصير والدعوة والصلاة والدد أن نعامل الله سبحانه وتعالى وأن يعلم أن في الله لا تبور وأن الأكبة إذا كان الله حديظه الله كان مما حقه الله في نفسه الله في أهله و من يجه حب الغلابه حقه الله في, في مصلي معه فكا إنبال الأئنا بذا كان على ترتاح في الصلاة عن الخير فرتاحك صلاêmها وتجد من الضركة التي يضع الله في قراءتي تجد من الضركة التي يضع الله في خططه وتجد من الضركة التي يضع الله الجيل في مواهجه وكل هذا من الله الذي من الرب الذي دائم العبد وذل عبده وانا انه اذا كان يوم الجمعه فتقف أن تشرق على امنك محمد صلى الله عليه وسلم فتفهم الامه خير كلمات ومواقف يثلب الدنيا او يشرب محمد صلى الله عليه كف عن تنجيب الناس ان كف عن هذا الغلو والاطراح ان نتقي الله عز وجل نرضع فاعذنا من فطر هذا العجوز ونسأل الله عن التوفير والسداد والجعاية والعناية إذا وجدت داعية أو خبيبا أو عائما أو فقيها أو من يشتغل الدعوة قلت اللهم وفقه اللهم يكبين اللهم وفق بيده من الله وفقه اللهم وفقه عنه اللهم وفقه عنه صلى الله عليه وسلم تجبنه بخير هكذا كانت ثلاثة هكذا كان عين وتشتغل عليه أيضا تسأل الله لهم أعنا تقول اللهم وفقه بالإخلاف اللهم سبت على الحق ونكريم فجانب الذي تواقعه الصادقون وتواقعه انه تجدد تجدد فجل غرابه مظلمه الله جنه دار فلان قال تعالى انا من الله الذين خالص فمن من الله وخاف من الله فيقف بين الله على احسن ما كنا يكون وقفته ويقول الله لهم جل ان تمام هذا ارتقي بهذا الامر فكل عبدي في كل نبي سبحانه و تعالى فهنا رب نجي لله رب نجي ما ليسين يطيش به الحقل ما في دلوق ميل قلوب العالمين إليه كان من يبضى رب العالمين إليه عليه في الذي يستشعر أمه سيقفين يدي الله السؤال عن كل كلمة وعن كل جلة وعن كل حصة في هذا ظلم الدين على نفس الناس نسأل الله ذي اللي توجد عن أحمد رأسنا وأن يدبر كسرنا وأن يتولنا بنا تولى بعباده الصالحين فلا يكينا إلى أنفسنا طرحة عين أن يجيبنا الإخلاص وأن يدعى لما نتعلم ومعلم وأن يدعى اتفادنا ومواعبنا وتذكرنا من ناس رد به وجهه تحته لا شريك له إنه أول وذلك والقادر وعليه آخر دعوانا من شبه لله رب العالمين صلى الله وسلم وضعه